كَسَبَ لَكَ لَمِّنَ الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يَتوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيم الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ